بسم الله الرحمن الرحيم نور السراج للإنتاج الأعلامي والتوزيع بجدة بالتعاون مع تسجيلات التعاون الإسلامية تقدم بسم لقتل الله لقتل الرحمن الرحيم. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المددد يا ثلاوة تعليمية مباركة للكبار والصغار بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي وذلك لجزء تبارك والآن مع الشريط الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم